يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة عليكم هل يجوز اخراج ز ك ا ة المال ل إ خ و ا ن ن ا في فلسطين في ظل التضييق الاقتصادي الحاصل عليهم حاليا بلا شك ب ل ا شك ا ل آ ن في حصار على المسلمين في فلسطين حتى تستسلم هذه الحكومة الإسلامية التي انتخبها المسلمون في في تركيعها وإرغامها على الاستسلام فلسطين على فيبدون في والخروج وهذا طبعا ل أ ن ا ل أ ش ي ا ء بيد اليهود الكهرباء والاتصالات والبنوك أ ص ل ا كيف تحول مال ي و اليهود ح د متحكمين المسلمين تحت الحصار واضح كل الزكاة في شيء في فلسطين أن فشاهد إعطاء وجاهته ل أ ن تحت الحوار معناه يصير كثير, كثير منهم فقراء محتاجين فيعطون أ و تسلم الجمعيات ا ل م و ث و ق ة التي توزع ع ل ي ه م